اشرك الله ان انعم على هذه البلاد بنعمتين عظيمتين قل ان توجد بلاد تنعم بهما اما النعمه الاولى فهي نعمه الاسلام الذي هدى الله و الحمد المسلمين اليه واضل عنه خلقا كبيرا ونعمة الإسلام لا يعجلها نعمة قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبين الله في هذه الآية الكريمة أن الإسلام الذي ارتضاه لنا أنه من نعمه التي أتمها علينا عز وجل فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة العظيمة وذلك في القيام بما يجب علينا من حق الإسلام فإن الإسلام ليس مجرد, ليس مجرد اسم أو رسم كتابة في هوية لأن هذا, بكل لأن هذا يمكن لكل إنسان أن يدعيه يمكن لكل إنسان،, لكل إنسان أن يقول أنه مسلم يمكن لكل إنسان أن يكتب في هويته لأنه مسلم ولكن الإسلام حقيقة أن يستسلم الإنسان لله عز وجل ظاهرا وباطنا فيكون خارعا لله دليلا له في ظاهره وفي باطنه في باطنه أي في قلبه يشعر لانه عبد لله ذليل بين يديه فاعل لاوامره سارق لنواهيه وهذا لا يحققه الا من من الله عليه بالتوفيق للهدايه علينا ان نطبق هذا الاسلام الذي من الله به علينا في انفسنا وفي اهلنا وفي جيراننا وفي أهل بلادنا وفي جميع البلاد الإسلامية بقدر ما نستطيع ولا يشترك في ذلك أن يبلغ الإنسان من العلم مبلغا كبيرا قد يدعو إلى ولو بآية واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولو آية واحدة يمكن لكل إنسان ان يقوم بحق الاسلام بالدعوه اليه وتنفيذه في نفسه واهله وجيرانه وجميع المسلمين بكل سهوله لكن مع الصدق يقوم بالإسلام في المسجد لاننا نرى في المسجد من يخل بشيء من امور الاسلام فعلينا ان نقوم بحق الاسلام في المساجد ننصح اخواننا المسلمين لكن لطف وحكمة وحلم ننصحهم لانتقادا ولكن توجيها ويرشادا أما أن ننصحهم على سبيل الانتقاد والانتصار للنفس والانتقام منهم فإن هذا لا يجدي شيئا فالناصح الذي يقول لحق الإسلام هو الذي ينصح عباد الله تعالى لإسلاحه لا بانتقادهم وهذا هو الذي ينفع كذلك علينا أن نقوم بحق الإسلام في بيوتنا فإن البيوت لا تخلو من الضلال وانحراف عن الحق فعلينا أن نقوم بحق الإسلام في البيت في الأهل في الأولاد في الأخوة في الأخوات في الأعمام في الأخوال كل من حولنا من أهلنا القريبين من جهد الأم أو من جهد الأب علينا أن نقوم بحب الإسلام في زوجيهم ونصحهم وإرشادهم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين فإذا قمنا بما يجب علينا في حق الإسلام في أنفسنا وأهلنا وجيراننا وأهل بلدنا ومن نستطيع نقوم بحق الإسلام بحقه من المسلمين فإن الإسلام سوف يتبث وسوف يستقر وإلا فإن الله عز وجل قد توعدنا في قوله وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعني أنه عز وجل يقول إن قمتم بحق الله في دين الله ثبت الإسلام في حقه وإلا فإن الله تعالى يستبدل قوما غيرنا ويقومون بحق الإسلام ويكون لنا الهلاك والدمار فإن يفر بها هؤلاء لقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وإنني ايها الاخوه أحذر نفسي وإياكم من محقرات الذنوب فإن بعض الناس اذا نصحتهم في امر من الامور قال انظر الى فلان في معصيه اكبر من معصيتي، وهذا من الخطا والضلاء فان الرسول عليه الصلاه والسلام حذر من محقرات الذنوب فقال اياكم ومحقرات الذنوب فانما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا ارضا فاتى رجل بعود ورجل بعود ورجل بعود فجمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا وهذا المثال ينطبق تماما على محقرات الذنوب لان هذه الذنوب محقرة التي ليست بشيء في نظر من فعلها تجتمع على القلب حتى يفتى او قال الله تعالى كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا يكسبون وعلامة ذلك أن الإنسان إذا أتاه الحق وثريت عليه آيات الله لم يستفد منها ولم يرى, ولم يرى لها القوة المؤثرة كما قال الله تعالى إذا فتلى عليه آياتنا قال أساطر الأولين فلا بل غان على قلوبهم ما كان يستفدون هذه المحقرات التي محقرها ترتكم على القلب وتتراكم وتتزايد حتى يظلم ويطبع عليه فلا يصل إليه الحق. فإياكم أيها الإخوة من هذه المحقرات التي قد تذهب بإيمانكم كله فإن هذا شأنها أما النعمة الثانية فهي نعمة الأمن والطمأنينة. نحن وإله الحمد في بلاد يحسبنا عليها حتى غير المسلمين ولذلك نجد أن الناس يسعون بكل وسيلة إلى الوصول إلى هذه البلاد لأنها بلاد امن ورخاء وطمئن حتى أننا سمعنا أن رجلا من الإنجليز خطب في محلات الخطب في موضع الخطب عندهم وقال اننا لا نريد من الحكومه الا امنا كامن السعوديه والحق ما شهد فيه الاداء وهذا يدل ولا الحمد على ان هذه البلاد تنعم بامن وطمانينه لا نظير له في العالم لان هذا الرجل الذي تكلم في هذا الكلام لو كان في ذهنه بلاد اشد امنا وطمانينه من بلادنا لجعلها مضرب المثل ولكن ايها الاخوه هذه النعمه العظيمه نعمه الامن والطمانينه تحتاج ايضا الى شكر وذلك لأن نرى ان هذه النعم لم تكن من حولنا ولا قوتنا فلسنا اقوى الناس سلاحا ولسنا اكثر الناس جنودا ولسنا اشد الناس نباهة ويقظه ولكن هذا بلا شك بتوفيق الله عز وجل لو ان الله وكلنا الى انفسنا وإلى الى قواتنا الماديه ما وجدنا هذا الامن والطمانينه ولكنه في نعمه الله عز وجل فالواجب علينا ان لا نعزو هذا الامر الا الى نعمه الله عز وجل وحده فانه هو المنبت وهذه النعمه انما كانت بما عندنا ولله الحمد من تمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع وأنا أيها الاخوه في هذا المكان وفي المسجد الحرام لا ادعي أن بلادنا في القمة من جهة القيام بما يلزم في دين الله عز وجل لكنني أقول إن بلادنا وإلا الحمد خير ما نعلمه من بلاد المسلمين اليوم في تطبيق ما تطبيقه من أحكام الله عز وجل ونسى الله تعالى لها المزيد من فضلك ايها الاخوه ان على الشباب الخاص الذين منحهم الله اليقظه في هذا في هذا الزمان والعلم الكثير الذي لا تكاد تسمع به من قبل ان عليهم ان يوجهوا الامه الى شكر الله عز وجل على هاتين النعمتين نعمه الاسلام ونعمه الطمانينه وان يقودوها إلى ما الى ما فيه الخير en is het zo dat En dat in ان على الشباب الذي اتجه الان هذا الاتجاه الطيب الطيب الخير عليه ان يقوم بما يلزم من توجيه الامه الاسلاميه بالقياده الحكيمه المبنيه على العلم والبصيره على العلم في دين الله والبصيره في تبصير عباد الله عز وجل حتى تتم الامور واذا راينا ايها الاخوه مثل هذه الأيام رأينا كثرة الناس في المسجد الحرام لم يأتوا لينالوا شيئا من الدنيا ولكنهم جاءوا لينالوا شيئا من ثواب الله عز وجل ومن طاعته فإن هذا يسرنا كثيرا ولكننا إذا رأينا الجهل الكثير في هذا الجمع الجم فإن ذلك يحزننا لماذا لأننا لا ندري أهذا تقصير من طلبة العلم أم تقصير من العامة الذين لا يسفتون إلى طلب العلم ويريدون أن ينفذوا ما كان عليه اباؤهم من صواب أو خطأ ولكني مع ذلك ارجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في شبابنا المثقف العالم الذي وهبه الله ولله الحمد النور والبصيرة أن يجعل منه قيادة حكيمة لهذه الامه ولكن بتامن وطمانينه ايها الاخوه اننا نستقبل في هذه الايام عشر رمضان الاخيره التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف ويخصها باحياء الليل كله وذلك قلبا لليله القدر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم قيل له، ثم بدى له أن يعتكف العشر الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر فقط ولهذا ليس من المشروع أن يعتكف الإنسان من أول هذا الشهر لأن هذا زياده زيادة في طاعة وردت في ايام مخصوصة وهي ايام العشر الاواخر طلبا لليله القدر فان ليله القدر بلا شك في العشر الاواخر من رمضان والانسان اذا اعتكف قبل العشر الاواخر لسنا نقول ان هذا شيء محرم لان التحريم يحتاج الى دليل قاطع ولكننا نقول ان هذا خلاف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فها هو النبي عليه الصلاه والسلام اعتكب العشر الاول ثم الاوسط وترك ذلك مع ان من عادته انه اذا عمل عملا اثبته ولكن لما كان الاعتكاف مبنيا على سبب وهو طلب ليس القدر وكان في ليس القدر لا تكون الا في العشر الاواخر خص النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر بالاعتكاف وبمناسبه ذكر الاعتكاف فانني اقول ان المقصود من الاعتكاف لزوء هو القيام بل هو التفرغ للعباده وليس المقصود ان تحدث نفسك في المسجد مع عدم القيام بالعباده والذكر فان كثيرا من الناس يعتكفون المساجد لكن تجدهم يذهبون الوقت او بالاصح يقتلون الوقت في ليس لها فائدة، يأتيهم الأصحاب ويتحدثون إليهم أحاديث لا فائدة منها، بل قد يكون منها مضرة، وهذا خلاف المقصود بالاعتكاف الاعتكاف لزوم التفرق بطاعة الله عز وجل. نعم لا بأس أن تتحدث إذا أحد من أقاربك أو أهلك أو من أصحابك حديثا فيه منفعة. بدون أن يكون مضيعة للوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت شأتيه صديية ان ترحيي بن أخطر إحدى زوجات فتتحدث إليه ساعة ولا يمنعها من ذلك لما في الحديث مع الأهل من المصلحة والسهولة واليسر فإن في هذا لا أنا ما تتعلم فإن هذا فيه خير وفيه مصلحة ثم إن في هذا العشر آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصقه أيضاً في الليل يقوم الليل كله، ولكن ليس معنى قيامه الليل كله أنه يبقى في الصلاة من صلاة العشاء إلى قبل الفجر، بل احياء الليل يكون بالصلاة و بالاستعداد لها بالوضوء وغيره. كما قال ذلك أهل العلم رحمه الله فكون الإنسان مثلا يصلي العشاء ثم يذهب ويتوضى يأتي إلى القيام بنشاط لا يعد هذا خلاف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله من إحياء الليل وإحياء الليل بالقيام كان كما ذكرت عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى أسرة ركب وهذا يدل على أن الأفضل أن نقتصر على إحدى أسرة ركب اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان هناك شيء أفضل لارشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الصحابة لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل ثم صلى بهم ليلة ال25 حتى ذهب شطر الليل فقالوا يا رسول الله لو نصلتنا بقية ليلتنا ماذا قال لهم قال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولم يرشدهم النبي عليه الصلاه والسلام لا شيء سوى ذلك بل طمأنهم لأنك إذا قمت مع الإمام حتى ينفرد كتب الله لك قيام ليلة ولو كنت نائما على فراته لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فلوا في بيوتكم و... ولم يقل زيدوا على ذلك بل أرشدهم إلى أن يخففوا عن أنفسهم ويرضوا على أنفسهم ولا يتكلفوا وأن وأرشدهم إلى أن صلاتهم مع الإمام حتى لا تكون كقيام ليلة كاملة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاثة عشر ركعة ولكن ها هنا مسألة هل يلزم من ذلك أنه لا يزيد لنا أن نزيد على إحدى عشرة ركعة الجواب لا يلزم بل نقول إن المثلة من باب الأفضلية فلا يلزم أن يكون الواجب الاقتصار على إحدى عسى تركه ما الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل عن صلاة الليل قال له مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح قل واحدة فأوترت له ما قد صلت فإن قلت هذا الدليل فأين الدلالة من يعرفها هذا الدليل فأين الدلالة على أنه لا يلزم أن يقتصر على إحداثة تركها قضل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله صلاة الله نعم من ذلك على انه يزيد على اكثر من عشرة عشرة على انه يزيد عن أن زيادة أحد أكثر إنه وجود دليل. مثلاً طيب مثلاً مثلاً إلى أحد عشر. إلى خش إلى خش إلى خش إلى خش إلى خش إلى خش إلى خش إلى خش إلى خش إلى خش إلى من من يعرف وجه الدلالة من الحديث على أنه لا يلزم التقير بإحتاع شطرة فضل الجواب من قائم يخبر عشان اسمعنا لعله يجيب أنا, أنا أخبر واحد ثالث يقول وجه الدلالة من الحديث أن هذا الرجل جاهل بصلاة الليل. ولهذا سأله كيف ثلاث الليل أو ما ترى في ثلاث الليل فالذي يجهل كيف تكون ثلاث الليل فيجهل عددها أيضا أليس كذلك ولو كان العدد محصورا بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة لقال ثلاث الليل مثنى مثنى ولا تزد على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة طرف وبناء على ذلك فإن الأمر في هذا واسع والسلف أصدق منا لهدر وأعمق منا علما وأشد منا إيمانا وأقوى منا إيمانا روي عنهم في ذلك أصناف في العدد منهم من يقتصر على ذلك ومنهم من يزيد على هذا ففهم السلف أقرب إلى الصواب من فهم الخلف بلا شك وعليه فإن الزيادة على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة لا بأس بها ولا ولا ينكر على من زاد على ذلك إنكار المنكر المحرم ولكن يقال إن الأفضل الاقتصار على إحدى عشرة ولو زاد الإنسان على ذلك فلا إثم عليه ولا حرج عليه لأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه ولو كان فيما أنزل إليه من ربه أن العدد في صلاة الليل لا يزيد على أثنا عشر لبلغه لأمته بلاغا بينا فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لأمته بيانا ظاهرا لأنه قال فنوا كما رأيتمون يصلي وقد رأيناه يصلي إحدى عشر سركة لا يزيد على ذلك فنصلي كما صلى ولا نزيد لأنه لو كانت الزيادة خيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس في جفالها لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا خير. هنا تأتي المشكلة ونحتاج إلى إلى جواب فما هو الجواب على ذلك المشكلة إيش المش... المشكلة نقررنا قبل قليل أن قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن صلى الليل عليه المثنى يدل على أنه لا يلزم التقيب في 11 أو 13 كذا طيب لكن جاءنا إنسان وقال يلزمكم التقير لأن, لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني يصلي وقد رأيناه يصلي كم؟ احدى عسرة او ثلاث عسرة فيلزم من هذا الامر صلوا كما رايتموني يصلي ان لا نزيد على احدى عسرة ركعة فكيف تقولون بجواز الزيادة مع هذا الحديث اجيب عن هذا الحديث والا تنسحب من الميدان ممكن. صلاة مثنى مثنى نعم ممكن صلوا الله عليه وسلم صلوا ورايكم لك الليل مثمنا مثنا حديث عام خصه دفع الرقود هيقلب عليك الحديث استر <تصفيق> نعم يمكن مني يقال أن قوله صلى, صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وصلي أن الكاف هنا المقصود بها في الكيف لا في الك فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وصلي أن يعتدر بالعدد وأنما المقصود المشابهة في الكة TA صح نقول صلوا كما رأيتمون هذا في الكة لأن الكاف للتشبيه. وهو يخاطب الوفود الذين يأتون إليه ويصلون خلفه يقول صلوا كما رأيتمون اصلي في الكيفية والسفة ونظير ذلك من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد فإن بعض العلماء فهم منه أن الإنسان إذا سجد لا يقدم ركبتيه بل يقدم يديه بناء على آخر الحديث الذي هو منقلب فإن آخر الحديث واليبدأ في يديه قبل ركبتيه لكن من تأمل الحديث حق التأمل علم أن آخره منقلب على الراوي ولا يمكن أن يوافق أوله لأن رسول قل فلا يبرك كما يبرك البعير. والكاف هنا للتشبيه في الكيفية لو قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يبرك على ما يبرك عليه البعيد لقلنا لا تبرك على الركب لأن البعيد يبرك على الركب لكن قال لا تبرك كما يبرك البعيد ومعلوم أن من شاهد البعيد يبرك وأظنكم شاهدتموه أنتم نعم شاهدتموه إذا برك ما لا يقدم يجيه إلى شك يجيه أولا ومن ثم نرى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حقق ان الحديث منقلب على الراود وان ثوابه فلا يبرك كما يبرك البعير واليضى ركبتيه قبل يديه لكن القلب والانسان بشر قد يهم لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن ان يكون فيه تناقض لا فاذا اخذنا اول الحديث واخره وحملنا أول الحديث على أن المعنى لا يسجد على ذكرتين بالعكس إذا أخذنا أول الحديث واخره فإننا نجد أن آخره يناقض أوله لأن الأول إنما يدل على النهي عن الكيفيه المهم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رايتموني وصلي لا يدل على أنه لا يجوز ان نزيد على 11 تركها طيب لو قال قائل من الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثواب من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لما ذكر ثواب من قال ذلك وانه لا يكون احد افضل منه الا من اتى بمثل ما اتى به او زاد على ذلك لو قال قائل ان هذا يدل على أنه ينبغي ان نزيد على إحدى عشرة لننال فضل الزيادة فما هو الجواب لاحظوا جماعة أنا أتيت بهذه الايرادات لأنها تورد علينا دائما دائما تورد علينا فإذا لم نجد لها حلا بين الناس فقيت المساله عائمة مشكلة طيب ما تقول جهاد لو أن أحد من الناس قال يمضغي النزيد على إحدى عشرة سركعة لأن هذا من الخير وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه مثل أن أقول مئة لا إله الله وحده ولا شريك له له الملك ولا الحمد وعلى الله عليه الصلاة والسلام قليل مئة مرة واحد قال مئة هو واحد يكون أفضل منه نحن نجيب عن هذا بجوابين الجواب الاول نقول أنتم لا, انتم لا تلتزمون بهذا اذا كان الامر كما قلتم فزيدوا على ثلاث وعشرين ايضا اجعلوها اكثر, أكثر ما دام مثلا مبني على الزياده فنقول زيدوا على ثلاث وعشرين لماذا تخصون هذه وعشرين زيدوا على 23 وعشرين فإذا قال قائل نحن نعم الجواب الثاني كما قال الأخ أن مسألة الذكر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه لكن مسألة الصلاة 18 لم يرج مثل فيها مثل هذا والعبادات مبنيه على اي شيء على التوقيف ليس لنا أن, أن نقيس شيئا على آخر مع الفارق على كل حال انا اورثت ما قام في ذهني الان من الايرادات لأنه يورد علينا و... ونجد من بعض الاخوه الحريصين على السنه نجد منهم آ... انهم يظنون ان الافضل لمن صلى خلف امام يصلي ثلاثا وعشرين الافضل له أن يفارقه إذا صلى اثنا عشر فرقه انتبه بناء على إيه جناء على موافقة العدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن بعضهم قد ينكر على من صلى مع إيمان يصلي 23 ولكننا نقول إن الصلاة خلف من يصلي 23 أو اكثر ليس فيها باس بل ان هذا هو الافضل لان الشريعه الاسلاميه جاءت بالتأليف وعدم التمثيل وعدم الكراهيه ومعلوم ان الناس لو تفرقوا هذا التفرق وصار هذا يصلي مع الامام وهذا ينفصل عن الامام وما اشتى ذلك حصل بهذا مفسده وكراهيه وعداوه وها هو الامام احمد رحمه الله كان يرى ان القنوت في صلاه الفجر جدا غير مشروع ومع ذلك يقول اذا تم برجل يقنط في صلاه الفجر فانه يتابعه ويؤمن على دعائه لم يقل يفارقه بل يتابعه ويؤمن على دعاء لماذا من اجل التاليف الامور اجتهاديها التي لها مساق بل نرتقي فوق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما في في السفر فجيء اليه وصائم وقيل يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل، فماذا فنأ قطع الصيام وجعل بقدح من ماء، وجعل يشرب والناس ينظرون اليه بعد العصر يعني ما بقي الا قليلا ثم تغيب الشمس لم يبقى إلا قليلا ثم تغيب الشمس ومع ذلك اكثر من اجل مراعاه الامه ولما همت صلى الله عليه وسلم ان يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد ابراهيم رأى أن الحكمة تقتضي عدم ذلك، وقال لعائشه لولا أن قوم في حديث وعهد بالكفر، لهدمت كعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. كل هذا يدل على أن للشارع نظرا عظيما بالنسبة ليسي، دكتلي، لكني بعد ذلك لا أقول لكم إنه يجب التأليف بين البدعه والسنة. في باب العقائد لأن باب العقائد ليس فيه مجال الاجتهاد كل ما خالف طريق السلف في باب العقائد فإنه يجب رفضه ويجب إنكاره ولا يمكن أن يتلاءم فيه أهل السنة مع أهل البدعه ابدا لكن يجب أن نبين الحق طريق يقتنع فيه غيرنا لا بطريق اللوم والتوبيخ والتشير والتشنيع لان الانسان بشر قد يفوتو كثير من الاشياء وإذا نبه لها انتبه عرب فهذا هو ما نقول حول صلاه الائمه ثلاث وعشرين ركعه وان الافضل لنا ان نتابع حتى لو زادوا على ثلاث وعشرين فان الافضل ان نتابع الم تعلموا أن الرجل لو أدرك مع الإمام الركعة الثانية في صلاه الظهر فإن الإمام سوف يجلس في الركعة الأولى بالنسبة لهذا المسبوق هل يتابعه المسبوق ولا لا يجلس في اول ركعه رجل دخل مع الإمام في سرعة الظهر انتبه له بارك الله فيكم رجل دخل مع الامام فتره الظهر في الركعه الثانيه الامام جلس للتشهد الاول في الركعه الثانيه وهي بالنسبة لهذا المسبوق الركعه الأولى هل يجلس معه ما ادري ومع. اذا جلس زاد جلوسا في الصلاه ما رايكم لو تعمد انسان يصل الظهر ان يجلس في اول ركعه هل تركت الصلاه لا طيب نحن الان تركنا جلسنا مع الامام ولم تبقوا الصلاه بل لو تركنا الجلوس لا الصلاة الصلاه كل هذا من باب التحقيق المتابعة من باب التحقيق والمتابعه صحيح ان هناك فارقا بين الصورتين لكن هذا يدل على ان الموافقه امر مطلوب للشارع فليعلم الاخوه جميعا أن بقائنا مع الإمام الذي يصلي 23 أو أكثر أن ذلك من السنة وليس فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أردت أن أتكلم في هذه الليلة وكان عندي نية أن أتكلم على بعض الآيات التي مرت علينا لكن الآخر الذي معه الأجوبة أو الأفضلة يشير إلى أن هناك أسئلة أعلموا الصلاة والسلام على أشرف الأمرياء والمرسلين. شكرا لفضيلة الشيخ على هذا الدرس أما أول سؤال هذه الليلة يقول السائل أن لي من الأولاد اسمين مريضين مرضاً لا يرجع شفاءه ولا يسبق لهما الطلب أريد النظر النظر لمرضهم الشريف نظرا لمرضهم الشريف ما العلم أنه مرضاً اسمياً فقط فأرجل من فضيلتكم اسمائي في ذلك مع توضيح كيفية الكفار إذا لجمتك ذلك وطريقتها في رمضان الحالي وفي الصين السابقة وما احكم الصلاة في ذلك نعم المريض المريض مرضا لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم لانه عاجز ولكن يلزمه بدلا عن الصوم ان يطعم عن كل يوم مستينا هذا اذا كان عاقلا بالغا وللاطعام كيفية الكيفية الأولى أن الكيفية الأولى أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعو إليه المساكين في قبل أيام إلا عليه كما كان أنس مالك رضي الله عنه يفعل ذلك حين كبر وأما الكيفية الثانية فأن يطعم أو أن يوزع طعاما ويعتني المسكين بطبخه، ونقدروا هذا الطعام مد من البر او من الرزق، والمد يعتبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم او بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربع صاع ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ثلوجين وأربعون غراماً. سيكون من نسبة كيلو وعشرة كغرامات يختار الإنسان أو يطعم, يطعم هذا القدر من الرز أو من البر ويدعم معه لحما يقول السائل: لقد ورد في الحديث لا وصال في ليلة السؤال يقول صلاة أما بالنسبة للصلاة فيرزمهما ان يصليا على حسب الاستطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمال حسين صلي قائما فان لم تستطع تقاعدا فان لم تستطع فالجا نعم و ما مضى من الصيان فان وهذا الحديث له الثاني بليلة فماذا يفعل من يصلي التراويح ثم يريد أن يطل التهجد وهل الذي يصلي مع الإمام الأول حتى ينطل يختب له قيام ليلة كما في الحديث نعم إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأغثر الإمام الأول فإنه إذا كان من نيتي أن يصلي مع الثاني يشفع الوتان أي إذا سلم الإمام قام فأتى ركعه فإذا أتى بركعة صار الصلاة شفعا وصار الوتر في آخر الليل ولكن قد يقول لنا قائد ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة مهمي السؤال ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه رحيم الإمام مكبور فالجواب على ذلك بسيط. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحاب في غزوة الفتح يصلي ركعتي ويقول لأهل مكة أتنوا فإنا قوم سفر أي مسافرون فانما كان الان زادوا على صلاه النبي صلى الله عليه وسلم زادوا ركعتين فهذا الذي يريد ان يشبع وتره يكون زاد ركعه لغرض وهو سفع صلاته اي ولكن يقول في السؤال اذا صلى مع الامام الاول حتى انصرف واوتر معه فهل يكتب له قيام ليله فما تقول في هذا هل نقول ان اتحاد المكان يقتضي اتحاد الامام لانه صلى واحد اليس كذلك فالامام الثاني كانه نائب عن الامام الاول او نقول ان انفراد الاول بصلاة كاملة فيها وترها يقتضي انها صلاه مستقله عن الثاني وتكون صلاة الثاني اعاده للقيام بل قيام جديد هذا عندي محل توقف فقد أقول يعني قد يفرض الإنسان أن القيام الأول والثاني قيام واحد لأن المكان واحد غاية ما فيه أن أحد الإمامين خلف الآخر وقد نقول إن الإمام الأول لما استقلب قيامه وأوثر وانتهى صارت أن الثاني اتى بقيام جديد غير مبني على القيام الاول فبناء على الاحتمال الاول يكون الانسان الذي يريد ان يبقى مع الامام حتى ينصرف لا ينصرف الا بعد القيام الثاني وعلى الاحتمال الثاني نقول من انصرف مع, مع الامام الاول واوسر معه فقد حصل له قيام العلم وحيث كان هذان الاحتمالان واقعي فان الافضل كما ارى ان يصلي الانسان مع الأول فإذا سلم من وسره أتى بركعة يشفعه ثم قام مع الإمام الثاني وانصرف معه إذا أسر يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام حول اكتسال نعم يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر الطعام إليه فإن كان عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرج لأن المعتكف لا يخرج إلا لأمر لا بد له منه وعما للقسال فإن كان من جنابه وجب عليه ان يخرج لأنه لا بد من القسال وإن كان عن غير جنابه التبرد فلا يقرم لأن هذا أمر له منه بضل. نعم يقول السائل هل فيه حرج على الذي ينام ورجليه باتجاه الكعبة نعم ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجله بالتجاه الكعبة فلإن الفقهاء رحمه الله يقولون إن المريض الذي لا يستطيع القيام ولا القعود يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة فإن لم يمكن صلى مستلقيا ورجاه إلى القبلة يقولون السلائد قد منى الله علي بالتوبة وقد تذوقت حلاوة الإيمان الحمد لله. وحلاوة بعدها وقد فتح الله علي الفهم والمعرفة بآياته وبعد ذلك تحولت الأمور وفتحت حلاوة الإيمان ورجرت الهواجيس ولوساوة إنها وهو كفر من الله لو نفقت به وانا لا ارضى ذلك فما هو العمل حتى اجد ما كنت فيه وهل علي ياتي في ذلك نعم هذا السؤال سنه دموع رجل من الله عليه بالهدايه وذاق طعم الايمان وزاد منه ولكنه بعد ذلك استولى عليه الشيطان فصار يقع في نفسه من الوساوس والشكوك ما يصل إلى حد الكفر لو نطق به فما هو المخرج الجواب على ذلك أيها الأخوة أن الله عز وجل بحكمته ما أنزل داء إلا له دواء حتى الأمور المعنوية والنفسيه أنزل الله لها الدواء فما هو الدواء الدواء أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليها الصحابة ما يقع في نفوسهم من الأمور التي يحبون أن يخروا من السماء ولا يتظلموا فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينتهى عن ذلك وأن يستعيدوا بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا؟ من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله أوهز بالله لو قيل لا من خلق السماوات، من خلق الأرض من خلق الجبال من خلق الإنسان من خلق الحيوان كل ذلك نقول الله فيقول الشيطان للإنسان يلقي في قلبه من خلق الله شاء الله العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله وليمته يستعذ بالله يقول أعوذ بالله من الشطارة وينتهي يعرض يطرح هذا الهجاس بالكليه وهذا كما يكون في الخالق عز وجل يكون أيضا في العبادات يجي الإنسان يتوضا وضوءا كاملا ثم يقول الشيطان إن الوضوء لم يكن ثم يذهب فيتوضى فيقول لم يكن ويذهب ويتوضا وهكذا ما دواء هذه الوساوث الانتهاء تقول عبد البيضاء من الشيطان وتقوم اذا توضعت أول مرة حتى لو وقع في نفسك أنك لم تتوضا قل وليكن ذلك يأتي الإنسان الشيطان في صلاة يقول لك ما كبرت فيت في الأحرام يعني يدخل إنسان مصلاه أو يقل في الصف ويكبر فياتي في الشيطان يقول ما كبرت فيت في الأحرام فيكبر مرة ثانية فيقول له ما كبرت يكبر ثالثة وهذا شيء مشهور مشهور في الذين ابتلوا في الوساوة فما هو الطريق إلى هذا أن يستعير بالله وينتهي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي اذا كبر اول مره وزعنا في نفسه انه لم يكبر ماذا يفعل؟ نقول ينتهي ويجعل نفسه مكبرا ولا يعيد التكبير اذا اعاد التكبير انفتح عليه بابي وساله بعض الناس مذكلا في زوجته يقول الشيطان إنك قد طلقت زوجته حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف يقرأ قال إن إني قد قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالب فلا يفتح المصحف لأنه قاله الشيطان إنك قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالب يأتي ليصلي فيقول في نفسه أنا قلت إن صليت فزوجتي طالب إذن لا أصلي كيف الشيطان يلعب على الشيطاني على بني آدم؟ ثم دواء هذا الشيء دواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي ولا تعمل بهذا إطلاقا ولا هم ولا حجنة. طيب إذا هذا الأخ الذي هداه الله الإيمان وذاق حلاوة الإيمان وازداد منه ثم حسد لو هذا الوساوس نقول له ابشر فإن هذا صريح الإيمان والشيطان لم لم يأتني ليس بهذه الوساوس إلا ليصدف عن, عن الإيمان فاستعر بالله وانتهي ولا يهم من قيل لعبد الله بن عباس أو بن مسعود رضي الله عنه قيل له إن اليهود يقولون إننا لا, لا تبحقنا الوساوس في صلاتنا الهودي يصلي ما, يوسل... ما يهودي المسلم اذا صلى ها؟ انفتحت عليه باب الهواجس من كل جانب في أمور لا خير فيها في أمور بمجرد ما يسلم تنقشه عنه كما تنقشه السحاب الصيف لأن الشيطان يريد أن يسلع عليه عبادته فقال ابن مسعود أو ابن عباس فدقوا. وما يصنع الشيطان بقلب خراب قلوب اليهود والنصارى خاربه هل ياتي الشيطان ليفسدها وهي خاربه الشيطان انما اتي لبناء قائم ليهدمه اما بناء متهدم فلا ياتي الشيطان وهذا يدل على ان الانسان كلما ازداد ايمانا بالله عز وجل تسلط عليه الشيطان في مثل هذه الوساوس ودواءه أن يستعيد بالله وينتهي وأقول سائل الأفضل بخير ما تنتف تقاوم هذه الوساوس وتستعين بالله من الشيطان الرجيم وانتهي عنها واعرض عنها ولا تضرك إن شاء الله تعالى في عشر العشر هل أن أتكس العشر نعم يا في ليالي في الليالي الأخيرة من رمضان ليالي العشر سنة وليس بواجب ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لاهله أو لوظيفته فإن قيامه بهذه التزامات قد يكون أفضل من الاتكاب. فها هو عبد الله بن محمد بن عاصر الله عنهما قال والله لا من النهار ولا أقوم من الليل معيش. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أن تقول ذلك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سم وعفظ وقم ونم فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فكون الإنسان يدعو في جزمات أهله وما يلزمه نحوه ليعتكد هذا قصور منه في العلم وقصور في الحكم أيضا لأن قيام الإنسان بواجب أهله أفضل من كونه يعتكر. أما الإنسان المتفرغ الذي ليس عليه نسؤولية لا من جهة الوظيفة ولا من جهة الأهل، كنعم الاعتكاب في لا شك أنه مشروع فإذا كان له التزامات أو عليه التزامات في أول العشر، ولكنه يفر منها أثناءها وأراد يعتكف البقية، فلا بأس بها. لأنه في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتني هنا في السؤال ثاني في سؤال ثاني في يقول السائل جرى من أدة سنوات ونحن, ونحن لا نمسك حتى نهاية الأذان فما حكم عملنا هذا؟ الأذان الأذان بصواف الفجر إما ان يكون بعد طلوع الفجر او قبله فان كان بعد طلوع الفجر فانه يجب على الانسان ان يمسك بمجرد سماع النداء لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى تسمعوا اذان به المكتوب فانه لا يؤذن حتى طلع الفجر فاذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد اذانه اما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهول وبناء على هذا نقول إن لهذا السائل إنما مضى لا يلزمكم قضاؤه لأنكم لم تتيقنوا أنكم أسوكم بعد طوع الفجر لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحفظ لنفسه فإذا سمع المؤذن فننصر يقول السائب ملحكم في غجل سكس سلاه الله بشرب الدخان هو يشربه وقت العشاء على على اعتكافة وكذلك في وقت التحرور وفي أوقات أخرى مثل خروجهم دورات المياه. ايماذا تنصحونهم تقول لا سبب المسجد لا الا عند السحور وعند الفطور الله من يعطي انا احاول العذاب من العشاء لسه الدنيا ان الدخان ما ظهر اختلف العلماء فيه فغيره من الاشياء المستجدة يكون فيها الخلاف ثم يستقر الامر على ما هو الصواب. فقال بعض العلماء ان شرب الدخان جائز وليس هب وقال بعضهم انه مكروه وقال اخرون انه حرام ولكن استقر الامر انه حرام أو استقر رأي عامة العلماء على تحريمه لأنه تبين الآن بالأدلة القاطعة أنه مضر على البدن وما كان مضرا فهو حرام لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وفيه ايضا اضاعه للمال إلى فائده وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما لانهم يفسدونها وقال الرسول عليه الصلاه والسلام ونهى الرسول عن اضاعه المال وعلى هذا فننصح أخانا بأن يقلع عن شرب الدخان لا في المسجد ولا في غيره